إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن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 تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ بِيْسِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثم من نقصة ثم من علاقة ثم من نقصة ثم مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.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 من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج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 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس للعبيد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 وَكَلَّا لِكَأَنْزَلَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالْمُنْكَثِينَ النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 وَكَثِيرٌ مِنَ الْنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا على بلحريق كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا على بالحريم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أسوار من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 سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاب بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي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 ثم ليقضوا تسسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيقا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وَأُحِلَّتْ لكم الْأَنْعَامُ إلا ما يتلى عليكم فجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور واجتنبوا قول الزور حنفا لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ السَّمَاءِ سماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعل من سكّل اسم الله على ما رزقهم من بهيمة ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأدعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلبهم فإلهكم إله واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وبشر المخبتين الذين إلى ذكر الله وجبت قلوبه، فإلىكم إله واحد، فله تسليم وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابه والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله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 لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم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 وَثَمُودُ وَقَوْمُ إبراهيمَ وَقَوْمُ لوطٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَأَصْحَابُ مَدِينَ وَقُلْ بَمُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَقَالْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ لَكِ فك من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة, وبئر معطلة وقصر مشي. فك من قريه اهلكناها وهي عالمه فهي خاوية على عروشها فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 وَإِنَّ اللَّهَ لِمِن لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ الَّذِينَ آمَنُوا إلَى أَصْطِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 أنها رفي الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير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 وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوا كَفَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ المصير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 واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير واعتصموا بالله هو مولاكم